يسألك الناس, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْرِ كَلَّا السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِيبًا وَمَنْ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا آلِدينَ فِيهَا أَبَدًا آلِدينَ فِيهَا أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّنَا أَتَّقَيْنَا وَلَم نُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الْأَخِرِينَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَقالَاوا رَّنَ إِ أَقَنا سَادَتَناَا وَكُ بَرأَنا فَأَضَّونَ رَبَّنَا آتِهِمْ عَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا هُمْ لَعْنًا كَبِيرًا رَبَّنَا آتِهِمْ عَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا يا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 وَنَحْنُ نَحْنُ فَعَمَالُكُمْ وَيُمْكِنُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا 119. وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كانَ ظَلومًا جَون إِهُ كَ ظَلُومَ جَهُ لذبَ الله المُنافِقينَ وَمُنافقاتِ وَمُشركينَ وَمشركات وَتُوبَ الله على المؤمنينَ وَمُؤمنات لذب الله المنافقين الذين والاشركوا ويتوغم الله على الملين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما